وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون له واسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل, وما, أنزل وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفهم فَرِيقٌ بَيْنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ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 لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالد خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم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 ائكهم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفًا وما كان من المشركين وما كان من المشركين ان اول بيت وضع للناس الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم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 بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا وأنتم شهداء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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته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 وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون غربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها, كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم ظلموا وأنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عليكم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 وَلَا يحبونكم ان تؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عنكم الانامل من الغيب قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات وَإِذْ غَادَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوَّأَ الْمُؤْمِنُونَ مَقَاعِدَ لِلِقْتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَنْهَارِهِمْ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم من يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بَلَى ان تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَجْرِهِمْ هَذَا هَذَا يُنْزِلُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ الله إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصَرَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يُثُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ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 والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا وانفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله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 هذا بَانُ للِنَّاسِ وَهُو ذَوْل وَمَوِغةُ للمُتَّقين وَلَا تَهِنُ وَلَا تَحزَنُ وَأَنتُمُ الألَون وَأَواتُم الأأَلَونَ إكُنتُم مُؤمنِنين يَمسَسكُمْطرَح فَقدْ مَ السَّلطَوْمَقرَرحم مِث وَتِنكَ الأّابُنُ داابِنهَا بَيْن النَّاس وَلعلملَمَ اللههُ الذيينَ آمَنُوا مِنكُم ويَد وَلعلَمَ اللههُ الذيينَ آمَنُوا مِنكُم وَتَّخِذَ منِنْكُمْ شهَد واللههُ لا يحب الظادِمين وَلومَحص الله الذيينَ آمن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 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تُقْتَلَنَّ وَتَنقَلِبُوا عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَغُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير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 اخيرا والله يحب المحسنين